الاعمال ان هو لله له الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا واستاذنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم ارحمنا لا ما علمت انت انت العليم الحكيم بعد اخو هنا كما تعودنا ان نقضي هذا الوقت مع قصص القرآن الكريم وكما تعودنا يا إخوتي في قبل أن نبدأ ذرس اليوم نذكروا ببعض الماركة الماركة في اللقاء الماركة هو يا إخوتي في الله السؤال المحتاج وده كل كل غرس قصة القرآن أقول لك السؤال دي من فائدة من ذكر القصص القرآن؟ فلنحن نحكي قصص هؤلاء نحن نسمع لشيح حتلنا قصة قدر هادم وحتلنا قصة البقرة وقصة هادم ماذا تفايله بذكر القصص القرآن؟ هذا ما تفايله؟ العبرة والعبرة العبرة والعبرة نعم نعم قولة الله تعالى قال لقد كان في قصصهم عبرة يقول الألباء فالأعداف الأخصة نجدها في هذه كما هي وربنا ما قص علينا هذه القصص الا لناخذ منها الدروس وعبر والفائدة في حياتي فكل قصة من القصص القراني ستجد ان قول تذكر الامور هي الفائده لنا ان من هذا الايه نستفيد من هذا الامر صلاه اخري ناخذ في الدرس الماضي عن قصة خلق ادم عليه السلام قلنا بدايت الامور وان خلق ادم عليه السلام هذا أمر غيبي ولكن هل ما أشهدتهم خلق السماوات و ولا خلق أنفسهم؟ هل تحدث الموجود؟ لا فلا سبيل لنا إلى معرفة إلا من خلال الكتاب والسنة, والسنة صحيح فإذا كنت من يسعى السؤال مما خلق آدم؟ ماذا كنت؟ نعم تروب ماذا؟ نفدني إليه فإحنا أخواننا لا بدنا نذكر أمور أولا من تراب ضيب ثم بعد ذلك مورقة ورقة المنطي ثم من صلصال من حمأ مسنون ثم من صلصال كالفخار وذي ما روح الأخوة بيأمر بها التراب مورقة ورقة أخذ قبططا من الأرض فخلق منها آلة عليه السلام السهل ومنهم كان مؤمن منهم السحم و الحزن المع مختلفة في الناس من الذي خرب هذه القبضة؟ من الذي خرب هذه القبضة يقف على من الذي قبر مرة أبتال أخبرنا وأخذ قبضة من الأرض؟ طرابة للأرض أخذ قبضة من الأرض؟ أخذ قلنا يا أخوانا ما في دليل على هذا الأمر لبعض الإبعال ما في الصر الحديث قال لك أغدت قبضة يبقى أرسل ملك الموت بعد كده أرسل جبهير وهذا ليس معنى دليل بهذا الأمر لما نعلم أنه تأخذ قبضة من الأمر طيب اخوة مكلات نحن قلنا عندما من مرة مرت هذا من التراب كنا منها موضوع عندما تعلم أنك خلقت أصل قدقتك من التراب يبقى لازم تتعلم درس ينفعك في حياتك حد كم معنا درس الماضي يقولنا درجة كاسي هذا؟ حد ذاني؟ هزم نزانك يا خوفين طعنات إن شاء الله ما أستحولناها بكدة الدراسة أزلت عني والله يا خون دروس والقصص والأمور تتعلم تطلع بالدرسة أنا مستميل حاجة ينفعني في حياتي فضل شيخ تعلم التواضع يا أخي عندما تعلم أن أصلك تراب يوطأ بالأقدام أصلك تراب يوطأ بالأقدام أو ماء تغسل منه الأبدان أنت أصلك تراب وإنت الآن ليس أنا من تراب أنت من نطفة، نطفة دي ماذا يفعل؟ يغسل منها ليه؟ سنبه يغتسل عند فروج الإلمانية منها. يبقى دعاستك وفاصلك ممكن تتجبر على خلق الله وانت أصلك طرار وأصلك نطفه عندما النسان بي يحلق من هذا الأمر تأخذك بالجسر يبدي أن يغتسل يبقى النسان بيتعلم ليه؟ يتعلم التواقع أي تواقع ثم كنا يخبر كلها ما هي هيئة آدم عندما خلقه الله وعز وجهه ستون <تصفيق> الزوار <تصفيق> أربعة فجهة أربعة عشان منزلنا هذا كما جاء ذا المرة ورقة حديث صحيحة خلق آدم على ستون دراعاً في السماء بس ليس العرض، ليس فاربعين، لا وستون دراعاً في السماء الطول، بس فاربعاً لو قلنا يا إخوة في قول النبي صلى الله عليه وسلم المرة خلق آدم على صورته قلنا في لما تحدثنا على صورته ذكر بعض بعض هذا هل قال الرسول ربنا شعره ده قلنا ناخذ الى في الدرس الماضي قلنا ان مضاهر الله تبارك وتعالى قسم لنا اسمي إما أن يكون قائم بنفسه أو, أو غير قائم بنفسه قائم بنفسه زي مثلا ناقة وقائم بنفسه رغم تنسل إلى الله ناقة الله تشريف وتعظيم ربنا ناقة طيب البيت لن بيت الله يبقى بيت الله ربنا له قاعد فيه ساق البيت ولنموت الشريف الله تبارك وتعالى روح الله هل آدم بروح رب هنا؟ ولدى علي الشريفة عيسى عليه السلام لكن لما عندما تكون الصفة غير قائمة بذاتها زي اليد بإضافة الموصوفة ليه؟ الصفة إلى الموصوف لما يقول يا ذو الله تقول لي شيادتي ما ليش شيادتي بس كنا عن إن أنت يبقى عاصم إليه لو يادل سبحانه وتعالى خلاص ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يخبر قائم أدم قائم بنفسه ولا قائم قائم بنفسه خلقه على سورته لأنه هو تشريف زي ناقة الله وزي بيت الله وزي أحر الله يبقى تشريف لآدم على الإنسان وخالنا على مأني خالق على سورته إن آدم شوف خرج من خلق وضع على هذه الصوره ودخل الجنه على هذه الصوره واخرج من الجنه على هذه الصوره ونزل او على هذه الصوره ومات على هذه الصوره ولقى هذه الصوره يعني ادم لم يمر باطوار لما ما اشبع طواف انت لو بتقول انت ربنا خلقك كده قلت هات انا لا انت شفتوا انظروا عند السماء بكام يا اخوان حسبناها برضه 27 متر و70 سم الرسول كمان ما زال خلق يتناقص شوف احنا وصلنا للقفين شوف الان بارتفاع لسه ولسه كمان الجيم مشوار طالع لسه صغير يعني كل ما هو نزل تحت طيب اخواتي تلاقوا في حديث اخر ان المولى تبارك وتعالى عندما خلق ادم وضعه في الجنه فجعل على الشيطان به. فلما رأى أنه أجوف علم أنه لا يتمالك إيه معنى لا يتمالك ربنا خلق آدم لسا ما ترشبه وفضاه فجعل الشرقان يطيف به ويرف حواليه فلما رأى أنه أجوف أجوف له جوف لو ايه من ايه خالب من, من الداخ فاعلم انه لا يملك ما لا يملك يعني ما بعرف عندي وعند الغضب فتعلم انت منين لما انت تعرف ان ربنا الذي خلق بئله العيوب اللي فيه فانت تابع نفسك في موضع شهوه موضع شهوه لماذا؟ لأنك تتملك نفسك ولا في موضع غضب لأنك أيضاً لن تملك نفسك وإذا تدص للشروب بتاع الناس الآن بسبب إيه؟ بسبب الأمر عنده يقول لك حارب نفسه في موضع شهوة ويقول له ده أنا إيماني بالله وإنا رجل يعني راسع ونبص ده هو واقع في الأرض يضع نفسه في موضع غضب وتدص إيه؟ بقى التلكتة لو نجر وتسجد إيه؟ فلا تضع نفسه لا في موضع شهوة ولا في موضع لأن ربنا خلقه، قلت لك أنت, إنت قدرك إن؟ أنت قدرك على عالين أيه؟ على عالين، في الصفر الذي الله عز وجله، يعني، بعدما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام، كنا أن تبارك وتعالى علمه أسماء، علم آدم الأسماء كلها، فلسا يجب من هذا الأمر، أمري معين، قلت لها، هي فائدة الدرس، الدرس الماضي، هي فائدة الدرس، ليه؟ الدرس الماضي، ما هي الفائدة؟ هذه الفائدة يخواتك يمثل في أنك لا، استخلاف من الدرس الأبو الماضي أنك إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فقل الله أعلم من بلائة المراجعة سألها سألهم مولادة وراجعة أنبئوني بأسمائها ولا يكونكم صادقين قالوا سبحانه لا علم لنا إلا ما علمته مش واحد اللي شيخ بيقول له بيقول يا شيخ انا مش في في المساله وراح شيخ بيقول قال له ما أعلم. ما تكيفش تقول لا اعبد يقول لم تستحل الملائكه ان تقول الا اعوذ بالله هي تعملها اعبد وازاي يا اخوان الافتاء بدون ايه بدون علم عندك علم تتكلم وازاي احنا كنا بندرس مع بعض مفيش احد يحكم على احد والله تعالى دي يتكلموا فلان لا عندك علم تتكلم ما عندكش علم يبقى غلط جدا تسكت انما حرم ربك الفواحش ما ظهر منها وما بطن والحقد واليس بعدها والبغي والباغي بغي الحق وان تشربوا بالاربع وان تقولوا على الله تتبع الشركه كمان اقرا لازم الايه بغير ايه بغير عيد فسيوا مما خلق ادم الماضي فايده لتذكرنا اخوات قبل ان ندرك تقول عنه مذكر في دليمة إن القصص القرآني لا قول لأحد فيه إلا بعلم تفسير بدون علم لا تفكر هذا رسول سليمان التيمي قولات العلم المخالف قيل إن قيل لي إن الله أين كان الله قبل أن يخرق السماوات والأرض ربنا كان قبل أن يخرق السماوات والأرض وكان على عرشه طيب وإن سهدت فقل المرطب والدي قال هذا هو الذي خلق السماوات في ستة أيام وكان عرشه على الماء فإن قيل أين كان العرش لقلت على الماء فإن قيل أين كان العرش قبل أن يخلق الماء لقلت لا أدري معرفش إذ شاهد أخوة إرمى بخاري عن على هذا الحديث فقال البخاري لأن الله عز وجل قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء قال إلا بما بين يعني قد شيء من غير الا اخبارك مين المولى تورك تعالى بهذا هذا الامر لذا فيك فزت تكون في هذه المساله فيها كده وفيها ايه وفيها كده سؤال الاخوه الأخ. متى خلق ادم متى خلق ادم في اي يوم ادم خلق في اي يوم لا تتكلم بالله كما كنا بايه الا بديه خلاص يبقى احنا عرفنا ربنا خلق عليه ويعيثنا مما خلق وعلمنا ما حدث عندما خرق المرة وقائدها بلا وليك النفر وليك تسلم عليه فالآن أين أي حدثين في في خلق آدم وما هو خلق آدم حادثين يا أخوة في الصحيحات أخوة في الصحيحات من رواية أبو وراء يقول النميم صلى الله عليه وسلم خلق يطمد طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم سلوى امرهم الا يدخلوا مين هل يدخلوا مين فلما ادخلوا عوقبوا بذلك الداخل لحمه تاهت عفنت الخبز خلاص ولو حواء ان تخل المراه زوجها وحواء انعاقب هي التي كان السبب في ايه في ان آدم من الشجره وخيانه كل امراه على حسب على حسب ايه هذه هذه المره طيب المره تبارك تعالى قرر ان كل جني وانفس تطورف التي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وقال هو الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وله مئات التفسير عندنا الموراثه قال الله عز وجل خلق منها زوجها انها ايه انها إجماع ما في راي ثاني لان الخلق الناس دي ايه حواء خلاص جايب. يا اخو اللي عندي الان الاستدلال العلمي بيقول ان حواء خلقها اوعى خلقها اوعى تغلب من من من عليه السلام طب مما خلقت من ما خلق حواء وادم جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي مريره النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق المراه من ضلع علم المراه هنا بها مين مش الجنس كل مره المراه مش من ضلعه ان الله خلق المراه من ضلع فان اذا ذهبت تقيمه من ضلعي اعوج فاذا ذهبت تقيمه وكسرته الاستمتاع بتاكل فيه فاستمتع فيه على الوجه خلاص في زاد قيمته وكسرته في بعضه وكسرها طلاقها كسر المراه ايه كسر المراه هل تقدر طيب ايه اللي ناخدها من ايه الدرس اليوم خلق حواء يبقى اتخلق حواء خلقت ايه ادم اخلق قيمته يوم الجمعه في اخر ساعه من ايه ساعه الجمعه وإن حواء خلقت من ضل عبادة علي السلام طيب السؤال الآن إيه الفائدة التي نخرج بها من درس من درسنا هنأخذ فائد ديني الأولى أثر ابن عباس والأثر صحيح أن ابن عباس قد خلق الله آدم من التربة فجعلت نبمته فيها الادم خلق من ايه من التربه فرجع الى من الايه من الارض ايه نمته يعني غايته وهدفه غايته هدفه ايه فتيب يجيب لك ياخد اراضي فلوس كل كله من ايه من التربه قال واخلقته الملقه من ادم فيجع والمتكلمين من الرجوله يقول ابن عباس فاحبسوا نساءكم يقول اللي قال خلق منين من الدكتوره الارض من رجع الى انهمته في والمراه خلقت من ضلع ادم وشغله غايه المراه وهدف المراه الرجل فياخذ بقى فاحبسوا نساء هم فوزي في خجاء صلى الله عليه وسلم قد إن الدنيا حروة خضرة وإن الله مستخدفهم فيه فينظر ما تعملوا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ليه أتت الدنيا لما أدك أن تخلقت من الأرض ونتنعمتك في الأرض وإذي عمقوا يبني وقاصد المناصب طيب والنساء لأنها هدفها أد لا يا أخواني هذا ليس عجل لنبورة تبارك تعالى خلقة هذه فطرة فيها مفطورة فيها هذا فطرة مفطورة في الرجل هذا ليس عجل عندما يخبر في الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ترد فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء ما ترد فتنة أضر على الرجل من من اللساء إذا يخلني لابد عندما نتعامل من المرأة، ماذا أفعل؟ أن نحكر ما تحظف عن أنت، ولا تحظف كلا. من كلاب؟ الاثنين؟ رجبك هذا الكلاب؟ ربنا تبارك، جعل انجزاء من الرجل من المرأة، للرجل فليك أن تكون واحدة من الأمر لك، ستقع في, في المحذور ولا ذلك يأخذ منك؟ الإسلام جعل لك ضوارة ربنا اللي خلقك تركب هذا ليه؟ هذا الأمر فيه. لابد. وإذا كيه يقول لك وضعي نحن يعني زي الرجل صلى الله عليه لك عن فتنة المرأة ما ترك فيدنة البعض حضروا الملدين. ما نبعه مع السميسة. ولا لا تقف. مش حاجة. يمكن يجيب واحدة مش مشكلة. نقول له احنا نتكلم عن الرجل. الرجل. لكن انت. لا لا واحد شايف حق البنزين جب النار ومهلعش ايه المشكلات البنزين متخلط مياه اما كفيتنا مفيش حاجة فتجيش ترى واحدة مع امرأة وانا يعني لا ده اطهر منك قلبك قال انا لا اصاف المميسة وما ابعده في امرأة القط فمتجيش ترى واحدة انا يعني الواتفلة لا من رابط المين في ايه؟ ترى الوزنك ايه؟ لما تاني قاسم عم امين عمل كتاب تحرير المرء الكتاب ده خدعه على ضجه الكتاب ده بيطرح حول امرين عارف الكتاب كله يدور حوالين ايه باخصه الكتاب كله الامر الاول ان المراه تخرج من غاب وتكشف وجهها والمراه بعد الامر الثاني ان بدل ما تروح لوحدك ومعاك سوشته والنساء فعب مع النساء الرجال لا نوعهم كذلك لا اختبطوا مع الله ذلك الكتاب كتب الهم بعد ما نزل الكتاب راح واحد من لقاس الأمين ومعها الكتاب فخبط أول ما فتحه قال له ضغ السلام عليكم فدخلوا فيه فهل ضغ الكتاب لهذا كتابك إنت وأنا جدي بنهاردة أطبق عملي الكتاب اللي انت, إيه؟ اللي إنت كتبت فهت لنا زلت فعب معنا فما تم قصفا الا انها هو طرد دخل من البيت طب انت عامل كتاب تحريم البر طب ما سيب مرهح بره تقول لها ده العمليه واذا يا اخو بعض كتب غيرت ان قاسم امين كتب منتقي ولم تخلى ان كتبه انه زوجها ولادي كتب هذا الايه كتب هذا الكتاب فهي بالامر إلا. لا نسيت هذا مره خلق انجاز مع محارمه تعامل مع محارمه ايضا يخرج من الاسلام لانما تعامل مع اي غير المحرمات التي اتفق معها ليس عليك لا تؤثم معك ولا تسافر ولا تصافح ولا يعني بده يقع عليك الامم ويقدر يخرج من الاسلام علاقه الرجل حتى مع محارمه مع المحارم لابد ان يسقطها الايه اه مجد حتى وجهات محاربك والا اخر واحد يفرط في هذا الامر تقع في محذور وانت تسمع انزله المحال اخي مع اخوه الا مع امه ولا ما اللي ما ادوش في البيت تجد الاب مثلا في البيت مثلا واحد بينبع البيت واحد يطير لانه ممكن تكون محرمه عليك بسبب عقوبه زي مثلا رجل لا عان من امراته زي لعب امراتي تاه منته السيد فمرت راحت قال لك ايش قد بيحدث خمسه ايام اربعه والخامس وان الله عليه كانت للكاذب طب بعد ما يحدث والمراته تحلف يطبقها ولا تحل له على اصل يبقى يقول المراه دي <تلقى> خلاص محرمه عليا على حسابها معاها على التهب لكن محرمه ليه بعقوبه محرمه عليك ليه عليك في صور ثانيه شكلها صور ايه دي صور دي هذه الايه هذه الايه هذه صور خلاص حرمها عليك ليس لانها من المحرمات ولكن لحرمه هذه المره زي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يا اللي قلت لحق تزوج زوجة النبي بعد وفاهه صلى الله عليه وسلم طب انا كنت قاعد مع النبي واشوفها واجلس معاها والله المحرم على التهديد لا ينفذ مسلم يقول لك لا الفرق من ايه بقى المحرمات المحرمه لازم تكون تحريم ايه تحريم عادي تقريب ايه تهريب مباح هذا اخوتي في الله هذه طبعا الضابط لابد تكون معنى في اننا نتعامل مع ايه مع النساء خلاص يا اخوات يبقى مصرحه تغيير المعاهل لا يجوز سفر تغيير المعاهل لا يجوز الدروس لا يجوز كلف التليفون لا يجوز وده كله ده امر ايه حددها في الشرع وضاع في الشرع ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يا رجل بمراه الا ومعها ومعه لا يخدوان يا رجل من برأة إلا ومعها ذو محرم ففهم يعني لو أن المرأة معها ومحرم يجوز الأجلسة معها صح كده؟ لا يخدوان يا رجل مرأة إلا ومعها لا تعدش معها الوحدة لازم يكون معها ذو طيب معها ذو محرم ينفع عود فوجود عمها وأن خير حرم يقول عند الخطور. نعم؟ <شفت> <لا>. فاضح <فتصفح> يا عند العلاج. نقول يا إخوة للهلال. يجلس مع المرأة عشان لازم تكمع انت النصر الشرعية كلها مع بعض. في الحكم الفقه عشان أن تعرف تأخذوا في ولكن العلماء قالوا يدوث في حالاته <تصفيق> حددها الشارع أن يجلس الرجل مع المرأة لضروقه في ضرورة لازم يجلس معها فهنا الشارع اللذي لابد أن يكون معها ذو محرم لازم يكون معها ذو محرم لأن الضرورة رجل جاء يخطب ابنتا ده لازم يوعد معاها تزيمهم في في ترتعك الشاي المحلان ده بقى ترى ونعملش الشاي ده بقى ترى ورح لطبق لا لها هدون بقى تأخذ بعض على فعل لا بيجي تسمعها في وجود رايف في وجود المحرم بيجي تنتجي تسمعها المحرم المحرم في الحالات اللي هددها الشاي المحرمت فعجبوا يدها للطبيب ولا يوجد الطبيب إلا في مرأة إلا طبيب رجل يبقى تدخل مع لا بد أن يكون مع. محرط لكن هل يقولون أن الأخ خطف أخر وردنا إحنا نحن نعرف في البيت شوفت خلاص رؤية الشرعية بعد رؤية الشرعية قد أقول لأولا أبو حسنو تعبط فيها كلنا هو هقاعد وفتح أول عملية لا دي في الضوور عند, عند وقت الخطف بعدها لا يدوز لا يدوز يا أخي وعندما هزعون من نوعا سهولا دي بعدين تسأله وذلك تجد الأمر إيه عادي أخر مهد تجي تبص بعض كالله يجيب أن أبي عبد أصابع الندم عبد أصابع ليه؟ أصابع الندم حدث أن الخاطب جاب لي بنتك شابه خلاف من هو؟ من إيه؟ من الزوج هل نردون الحاجة بتاعته؟ ولا لا نرد إله الأمور التي قادل بها ولا لا؟ فضع تجيب بعض الناس والغلالة وقال منه نرديش حاجة لا لو كان منه منها ترد طيب دي جابينا دس يجياته ترد دس يجياته طيب دي لعما ترد يجيه وتبتلوا فرنة وهو تكلفتني وهو من تكلفك بالحاجات دي ها ما انت حاجة انت تسهدت لأمر وسبت بنتك مع هذا الشهر الى انزنا بها الواقع وتيجي بعدها ترد الاصابع الضوء الغالك دي انا اعمال افعال يا اخ العظيم الجد من هذه الامور تقوى من هذه الامور فلذلك يبقى الان يجوز للراجل العاقل ان يجلس ويجوز يجلس كل حاجه يبقى شرع لو بهذه المساله الان مش عايز لك يا شيخ كل عجب حتى الجماعه عايزين خربته الان شاب بيخرب عقد عارفه جاي في ناس قاعده Hələdə zəşdə və jəmərə كل مره عشان تشوف النظر الشرعي هات يا عم مكبر اجي مع الكاميرا على عشان تروح تيتشوف الاخرى ها وقع طبعا تحطها لتحت كشاف ويطبع يعني مدى مرش صاحب إذا نأخذ بالله يبقى هذا الأمر الأول فإذا نحن تعلمناه نهارك أن رسول صلى الله عليه وسلم أن أحد الأسر للأعباس أن الإنسان خلت الرجل وخلت من, من الأرض فجعلت تهماته فيه؟ في الأرض في الدنيا تعرف أنت يعني المرض بتاعك فيه؟ في الدنيا عايز تجمع وتكنز وتحوز وتحوط وتصل إلى المراكز وأمراتك؟ والمرأة خلقت من ظلع هذا فجعلت مدوى هيل في الرجل فأحبسه نساء الأمر الثاني يفضل إلى قول النبي صلى الله بالفعل التالي أن النساء خلفنا من ظلع أعوج فإذا لذلك تقيموا كسر والكسر يتفصلوا إلى الوقت الأخرى الضلاب أبي عملتا استمتعوا بإنه على إيه؟ ألا وكان عايزة تعمل إيه؟ أنت عارفة حقيقة تازل تعرف حقيتها إن المرى الله عز الذي خلق ورسوله يوضح لك الآخر خلقت من ضبعي لا بد أن ترى فيها عوجات ولذلك كمل من الرجال الكثير ولم يؤمن من النساء إلا أربع زوجتك لا آسة ورأة الرؤون ولا ولا فاطمة ولا خديجة إذا زوجتك ليس واحد من دول. لكن كمرة من الرجال كثيرة. فانت مش عايز المغرب على ربنا خلق فيها ما وهذا العيب العواج للغبة ليس عيب المرض. بل هو كمال فيها. فهذا هو رحمة بعض الكوة. بس لابد أن تقوم بتفهم عن احتلال. المرة عشان يحيح تسير. يعني ضبك مثال. روح تشتير عرمية. فالرجل قال لك. الله دوسر عرمية لي. يعني مش عرب بتعمل ايه معنى تعطى ولا ادعى فيه عاجب اخلها مش عاجبها سبح فانتقولت الله اخدها ولا اعرف العلم اللي فيها فبتتسلك امور بيتعرفها انا هو بتسخل عارفها لو سخلت شوية فانا بخلاك تسخل فالامور يعني انا علمت هذا ليه؟ هذا ما في السبب يبقى اتعامل من هذا ليه؟ اتعامل من هذا؟ من ولذلك إخوة هذا يبغي أن يكون مع تعاملك مع المرأة تعاملك مع مع المرأة أضرب لك هم في صحيح القضاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة فجاء غلام لصفحاته من الطعام رسول أبي سيد عائشة وهنا مجموعة من الصحابة، وجبه لك صفحة من, طعام. من عند مين الطعام من عندي من الطعام؟ أهدته صفين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبسكوش الله في ليلة عائشة والسيد العشاء قال ما رأيته صانعة طعام من أجواجه من صبيبه لما جئت إلى قراءة عائشة يعني, يعني هو أحسن واحدة بتعمل أكل صبيبه وبعت طبق طعام النبي صلى في ليلاته عشان لا يبيع بين طعام وطعام صبيبه فمسكيته رح قصرت ليلة تدراتي أنت واحد أولا قدامنا وينتوا وقع معاك الآن وأنا بشواجه لأصحابي أعليم أخي النبي أرجع الرجال وأعظم الرجال وأفضل الرجال لكن يعلم حقاك الآن دام بفضل فيها الغير وأنت عزيزتك عن شخص واحدة بكلمة بكلمة بكلمة بكلمة بكلمة بكلمة بكلمة لا أبدي أخوة العامة المخطول فيه بذكره ثم أنا قاد ضحك اللي وقال غالت أمكم غير وقد خذوا طعام عائشة وإناءها وعقوبة صفية إناء من إناء وضعانه لطعامه عشان ما يجي الطعام الصفية يقول يا ده ده ده طعامه جيت هادفة كمانية فهي ازداد في عربة فبعتهاش طبعاً بالكصة ولم عيش غصى عائشة في الصريق فهذا طبعاً ده ورتولأت في بيه فيهو ده ده ده عبده في بيتي مهوم فالرسول صلى الله عليه وسلم المثال لها في إجراء حادث عند موسفى زيد هذا كان الرسول تبناه مع المحورة بالدمين فهو سلم ابن كان طفل الصفح وكان أسوأ شريط الصفح فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم فالأمي ماشي خبط فيه في الباب فنزل منه الدام فالنبو من العيشة أميني عنه الدام قالت فقدمته هرفت منه فنشيل الدام فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأنا سحداً معنون وقبله وقال لو كان مسامح جاريع لحد ليته وزينته حتى من لو كان بنت فقال لزينه وحليل غادي يأتي لأبي طب هل النبي عاتب عن إشها أمامنا زينت أغافي بنتي طبيعة المرض المرض خلقاتها كانت فمكيش داماً بعد أن ورن ترأي داماً معايزة ليسمت البيت لو أنت تبقى بعقلك وليها بعقلك، لابد أن تبقى رأبلي فقلما تجد المرأة لا يوجد فيها عوج العوج لا تشوفوا لد الدخل، لا تشوفوا لد الدخل وتشوفوا مثلاً في المال يشربونه شرب العسل تشوفوا بهد العسل، تشوفوا بعض السنة، وما لازم تمر العوج لا أعمل إيه؟ شفت منها عوج، خلاص طب طبعاً عسل تكراه شيئاً فاجعل الله فيه خيطاً كثيراً هذه زوجة هذه هي عصرية، بس سبحانه الله يعني ما في ستة بطرع أولادها زيها وعندها مسك الإلعاب، وتبعه لزوتك، ومطيع للزوت قال أكبر هذا، اخبره لا يفركوا مؤمنوا المؤمنة إن كانها منها خدوا قلب، منها آخر هيا مثلا في والله لا في البيت مثلا يعني ما بيث نوتكش، مطيعة وابتسمع والأولاد متفوقون في التعليم أولاً لا بد أن تقبل أمشانت الأمرأة والله دمعاك إيه؟ المرأة يعني 100% نعم وبعين أخي وهنت برضو الرجال ما هو يعني مش 100% برضو وهذا ليس على العموم يعني عشان معنا تكلم النساء بصفة عامة الرجال, الرجال بصفة عامة أفضل من النساء بصفة عامة هات والله يا أخي فيه فكر يعني المرأة لا ده سبحان الله يعني أحسن من الإرجال لأخلابها ونفسها ولا ترضي إنسان فتنة سن يرضي لأن العلماء قاموا بني مرة توفى على أعفل قلت لمرأة في شيء معين لمرأة فتنة في عقل, عقل. العقل العقل سبحانه الله قليل ومرأة الفتنة في لسانه في شكله في شعره طيب أنا عايزك معقول للحاسم دي لا يمكن وإذا كنت اللي زعالت ايه؟ تقعد لتنظر للحرم الشاكر لا بشوف شاعر دي من جسم دي وف... فانت عايز مرأة ترد كل لن تجد وانت ترفزوش ألف مرأة برد لن تجد مرأة ايه؟ مرأة كامنة فطب انت يورض بما قسم الله لك واعلم ان ما عندك ليس في انت رجل. مراتي انا فيها عيب فضل اخته يتزوج الاخرى بعيب جديد فقال لك فدي تابع عيب اخر فضل يتزوجها في بعض عشان لما تلاقي واحده تقول كملوا خلاص انتهت القصه ولذلك برضه فكر من بعض لجان سبحان الله هو رجع القصه يعني لا غاط وما شيء يعني هذا فضل يصد مننا اخوه لا بد ان تراعي هذا الامر في المره يعني مرات فعلا علم اليقين انما لو شترج ارجل بك على وجه الارض وتيجي في يابر السنسات تقول لك لو راكف فانا طب انت راكف ها تطلق ولا ما انت ماشي الضم العاد ما هو ده امر في المراه تيجي واختي وبعدين اقول لك رسول صلى الله عليه وسلم قالت تصدقنا مع شواليساء إني يا عيدو قلنا أكثر أهل إذنان لماذا رسول الله قال لأن كلنا تكفرنا اللعبة تكفرنا أنا أكفر بالله قال لا ولكن كلنا تكفرنا العشين لو أحسن الرجل الآية كلنا ظهر كلنا ثم رأت منك يوم النسوء لقالت ما رأيت منك غيرا قد خلتك دفوت مع مراتك عشرين سنة وزعادها مرأة جيب لك الأليم تفاكل من ما يمتلش تجين عارف مش عارف مهم والله يا أخي والأطفال هذا الأمر الزاهر فالله بتعمله إذا فهذا الأمر تبدل حياتك تحتاج إلى هذا الأمر إنسان يفهم أن أعرف حاك التفسي وأعرف حاك الزوجتي وأعرف حاك الزوجتي وأعرف حقيقة الخلطة في, في كوني سبحانه وتعالي حتى يقع في, في محظورة أو في الشورج عن إله ممن يسترون القولان في التربو هذا الشرام مع يا رب الاخره البيت في معنا sini هذه اللهم يسعد الحج والعمره الله يبارك لنا بزياره الله عليه وسلم اللهم من سخطك ومن النار اللهم السلام də də keçsə.